قريب أجيب دعوة ا ل د د ا إذا ا ع ع ي ن ف إ ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا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 تلك حدود الله فلا ت ق ر ض و ه ا كذلك يبين الله آ ي ا ت ه للناس لعلهم, لعلهم يتقون